119. بردا ولا شرابا 110. إلا حميما وغزاقا 111. جزاء وفاقا 112. إنهم كانوا لا يرجون حسابا 113. وكذبوا بآياتنا كذابا 114. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلنفقوا 129. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا 120. حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا 121. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا 122. وَكَأْسًا دِهَاقًا 133. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابًا 144.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 117. إذنك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا 118. إنا أنذرناكم عذابا قريبا 119. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه 110. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا